ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يشطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول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 الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله Allahu akbar. Allah ő Allah.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 szirált الذén أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء بنيناها بأيد وإن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 فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولا كالحمد Lord Allah uh -huh.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 Once. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأي يريد أي يخدعك فإن حسبك الله. والذين أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً أَلَّفَ تَبَيَّنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي علم الله في قلوبكم خيرا يودكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكنا منهم والله عليم حكيم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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ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 فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَلَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَدُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 يرضونكم بأفراد